مشتي اني جارك ادي خود تعالى سفره بحث جهياتك أو كلما عاهدوا عهدا يعني ابج جهيت هچون هر جارك الجل تعالى بي سوزك بدني منهم بعهد سوزي وبجهنائنا بل اكثرهم لا يؤمنون نا بارا باور هر ایمانی نو اینه نه باور به خوده هيا نه پیغمبري هيا الله عليه وسلم نه به وعده خدا هيا نه به جفت هيا اذا ده چو عهد الخبج هينا سبب اڤا